فَإِذَا النُّذُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّشُلُ أُبِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ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 أَلَمْ نَخْلُقْكُم مِنْ مَا إِمْمَهِنَّ فَدَعَلْنَاهُ فِي قَارِنٍ مَقِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَإِلَى يَوْمَئِذٍ الْمُكْذِبِينَ فلم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا واجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين إن طلقوا إلى ما كنتم به تكذبون إن طلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليله ولا يضني من اللاب إنها ترمي بشرا ك القص.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 وفواكه مما يشتهون كنوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين دَمْدَمَ السَّعْى قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ كَوْلَا يَهْكُمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ